أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ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 الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُحَاوِرُونَ عَنِ النَّجْوَى وَثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَجَوُوا مِنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ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 إاتخَذُ أَمَانَهُمْ جَُّةَم فَصَدُّ عَنْ سَفيلِ اللَّهِ فَلَهُم معذَابُ مُهين لن تُغنِييَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُم وَلَا أَولادُهُم مِنَ اللهَّهِ شَيْاء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 لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ مَا هَدَّاهُمْ إِلَيْهِ إِلَّا